الحمد لله الذي جعلنا هذا الدين للأولى وللآخرة والصلاة والسلام على من كان على هذه الأمة حريصا رؤوفا رحيما ما من خير إلا ودلهم عليه وما من شر إلا وحذرهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأخيار وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من خصائص ممتن الله به علينا في هذا الدين أن شمل نشاط الإنسان كله فكان مفهوم العبادة في الإسلام هو ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فانتظم امر هذا الدين نشاط الانسان البدني والقولي والقلبي ليصب في مفهوم العبادة الشامل غير أن من الأمور التي يجب معالجتها هي فهم البعض لأمر العبادة فهما منحرفا عن منهج الله ومنهج رسوله فهناك من يعتقد أن العبادة هي الشعائر الصلاة والصيام والزكاة والحج والصيام وأن الدين لا حلاقة له بشأن الأمور الأخرى وخاصة الأمور الدنيوية وأيهم الله أن هذا ليس من دين الله بل كل حركة وسكنه. وكل أخذ وعطاء ومنع وكل خاطرة من خواطر القلب لهي من أمور العبادة أو من نوافذ العبادة إن كان هناك الحراف العمنها جل ولتحدث اليوم أيها الإخوة في الله عن أمر يتكرر في كل عام له شأنه فيما بيننا وبين الله وله خطورته فيما يتعلق باعتمالنا او عدم الامانة وله خطورته الكبرى فيما يعود على امتنا من خير او ضده ذلك هو أمر الامتحانات فإن من القبش الذي مني به المسلمون في العصور المتأخرة أن الشرع لا دخل له في هذه الأمور وإنما هي شهادات وامتحانات يحقق بها الناس مطالبهم وليس للدين في ذلك أي دخل وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه دخل السوق فمر على رجل يبيع صدرة طعام فادخل يده الشريفة فيها صلى الله عليه وسلم فوجدها مبلولة فقال ما حملك على ذلك قال اصابتها السماء يا رسول الله قال افلا اظهرتها لاخوارك ثم قال صلى الله عليه وسلم من غشة ليس منا ولن يكون امر العلم وامر طلاب العلم والعلماء الذين تقوم بكيار أو يقوم على جهدهم كيار الأمة لن يكونوا بأهور من صاحب علم، فظاهرة الغش محرمة شرعا، وتقع المسؤولية في هذا على ثلاثة اطراف لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الرعية أما الطرف الأول فهم الآباء الذين أهملوا شائم التربية واعتبروا أن النجاح في الامتحانات أمر نفعي دنيوي ليس له علاقة بما يحبه الله أو يغضب الله، فسيحاسبون على ذلك حين لم لم ينشئوا هذه الذريعة على فطرة الإسلام، سيسأل الآباء وسيسأل من له ولاية أمر على هذا الطالب. سيسأل غدا بين يدي الله هل غرس في نفس هذا الطالب أن الغش حرام وأن المجتمع لا يمكن أن يقوم على شلة من الغشاشين هذا هو الطرف الأول وأما الطرف الثاني وهو الأخطر فهم الاساسلة والمربون والمعلمون الذين سيحاسبون عن كل درهم وقرش ودينار دخل عليهم هل ادوا حق الله بهذا الامر بتوجيه النشأ نشأة اسلامية والسلوك بهم الى طريق الفضيلة واخراج مجتمع مسلم مؤمن والحزن في وقت الحزن والاخذ على يد الحادث والغاش ام انهم تركوا الحبل على الغارب وما قصور المدرسين والمربين إلا نتاج قبثنا في مرة في المستوى الهابط للتدين وللأخلاق وللعلم والابتكار والاختراع ولما ينفع هذه الأمة فيو من أستودعكم الله على نشأ هذه الألمة عليكم أن تؤدوا حق الله الذي اعتمنتم عليه إن مسؤولية التعليم هي مسؤولية وظيفة الأنبياء فمن خان هذه الوظيفة فهو يخون وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الوظيفة التعليم هي وظيفة الانبياء وهي وظيفة المصلحين وهي وظيفة الطائفة المفلحين الذين يضلون الامة على درب الخير ويسدون عنها ملافذ الشر وأما الطائفة الثالثة فهي طائفة الطلاب الذين غابت عليهم رقابة الله واغتروا ببعض رقابة البشر فأخذوا يغشون من هنا ومن هنا ومن يدري فلعل الموتى أعجل إلى واحد منا قبل نتائج الامتحان. فعلى ماذا سيلق الله يا اخوة الاسلام تصوروا معي لو ان المجتمع اخرج طائبة من الغشاشين في الهندسة وطائبة من الغشاشين في الطب وطائبة من الغشاشين في العلوم البحتة وطائفة من الغشاشين في العلوم الشرعية وطائفة من الغشاشين في علوم النغة العربية ماذا سيكون صورة المجتمع مجتمع متهلل ابليس قائده والغش دينه والتدمير مصيره من الكافره في العالم المحافظ لا تربي في ابنائها ما يسمى بميثاق الوطن والامه فليسوا الناشئ منهم ما يجن ذلك القانون ولا يحترمه اذ يكون عباد الرحمن هم اخر الامم ذي ذلك وهم الاورة التي لها الصدارة الاورة التي تجلى فيها النصر لله ولرسوله ولأعمة المسلمين لحامتهم فقد روى الاخبار عن احد التابعين رحمه الله انه ذهبت حاجه له وترك غلامه في مكانه البيع سي هذا الغلام وحصار بثلاثمئه دينار وقد غش واحتكر على المشتري وفي طريق روث هذا العبد الصالح عرف حصاله ومع ذلك الرجل فسأله بكم اشتريت الحصان فقال بثلاثمائة دينار فقال ارجع معي لاستلام حقك ثم وضخ غلامه وارجع مائة دينار للمشتري هذه هي الامة التي لا يؤمن فيها عبد حتى وحب لأخيه ما هو لنفسه وإلا ظاهرة الغش بالامتحانات لجريبة النكرا مرجت فيها العهود وقيت فيها الدمم وسادت فيها أخلاق السفلة على أخلاق الاستقامة والفضيلة فالحذر الحذر من هذا الوباء الخطير. وسيسأل الله كل إنسان عن كل خطره وعن كل لفته إلا أن يتوب إلى الله اللهم بصرنا بعيوبنا وأرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دب فاستغفروه إنه هو غفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه أما بعد فإن مسؤولية التربية الصحيحة أيها الإخوة في الله هي صمام الأمن والأمان وهي مصدر العزة في الدنيا وفي الآخرة وإن ظاهرة التفلت من راجب التربية الصحيحة من قبل الآباء ومن قبل الأمهات ومن قبل الأساتذة والمربين ومن قبل كل من وكل الله له مسؤولية في هذه الأمة إن الإهمال في هذا الشعب لهو نذير الخطر علينا فعلى كل واحد منا ان يستقي الله هذا الموقع الذي هو فيه فان كل مسلم على ثغرة من ثغور الاسلام فالله الله ان يؤتى الاسلام من هذه الثغرة وان من اخرص في واجبه وادى عمله مراعي المراقبة الله وخوفه قبل مراقبة البشر لهذا من العباد الذين يكتب لهم السعادة الدنيا وفي الآخرة ويلقون ربهم غدا وهم على بصيرة ونور من خير ما قدموا من عمل صالح وإن الإهمار في أمر التربية لهو تفلت من المسؤولية التي أوكرها الله إلينا وإن من التي تعقب الحسرة والمدامة أن يفضح الإنسان غدا بين يدي الله يوم يسأل كل راعي عن رعيته وبمقدار الإهمال بمقدار ما يكون شدة الحساب والمناقشة ومن نوقش الحساب هلك. يا أخوة الإسلام يا آبائنا عليكم أن تتقوا الله في رعاياكم ويا معشر الأساتلة والمربين إن الله قد بوأكم وظيفة هي أشرف وظيفة على وجه البسيطة هي وظيفة العلم والعلماء والتعليم قوموا بحق هذه الامالة. وأجل امالة التي استودعكم الله اياها. تكون من خير عباد الله. فقد اقسم المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمي بقوله فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويا شباب الاسلام الحذر الحذر من وصلة الشيطان ونزغاته وخطراته راقبوا ربكم قبل ان تراقبوا المدرسين والمربين واعلموا انه لم يقوم عز في الدنيا وفلاح في الاخرة الا على صدق المراقبة والتجرد لله ومن غش فما غش إلا نفسه وستعقبه ذلك فضيحة في الدُّنْيَا أَمَامَ الناس وعارا ونارا يَوْمَ ألقى الله إلا أن يتوب إلى الله ثم معلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه فقال إلا الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائي الأربعة أبي بكر وعمر وإثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى عم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أبرم لهذه أمة أمر الرشد يعز فيه أهل دينك ويمل فيه معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه على المنكر وتعبد فيه وحدك اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين لا يجاهدون لآلاء كلمتك اللهم ثبت عزائمهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم وانزل الس... القلق وأنزل خوف والذعر على أعدائهم إنك على كل شيء قدير اللهم ذكر بوسل أنت خير من ذكاها وتولاها أنت وليها ومولاها وأعطها تقواها أنت خير من أعطاها اللهم اجعل خير أعمالنا واخرها وخير أعمال خواتمها وخير أيام من يوم لقائك اللهم وفق ولاة الأمر لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلوا اللهم وإلهتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والملكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على لعنه يزدكم ولذكر الله أكبر